إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إذ قال حبة من خردر فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصوت الحمير أَلَمْ تروا أَنَّ الله سخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 مقتصد وما يجحد بأياتنا إن كن ختار كفور يا أيها الناس تقو ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا